ترميهم بحجارة من سجيل فدع لهم كعصف مأخول ترميهم بحجارة من سجيل فدع لهم كعصف مأكول ترميهم بِحِجَارَةٍ من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول تَرْمِي بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ تَرْمِي بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كعصف مأكول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 ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول ترميهم بحجاره من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فدع لهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فدع لهم كعصف مأكول. بحجارة من سجيل فدع لهم كعصف مأكول ترميهم بحجاره من سجيل فدع لهم كعصف مأكول ترميهم بحجاره من سجيل فدع لهم كعصف مأكول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 ترميهم بحجارة من سجيل فدع لهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فدع لهم كعصف مأكول ترميم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول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 مِن سِجّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجّيلٍ فجعلهم كعصف ماكول ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول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 من سجِيل فدَعَلَهُمْ ترميهم بحجارة من سجِيل فجعلهم لهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم لهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم لهم كعصف مأكول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 فجعلهم كعصم مأكل.